التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن كحون والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلون من خير فإن الله كان به عليم